فَتَوَلَّى فَالْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلاء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 112. إنما صنعوا كيد ساحر 113. ولا يفلح الساحر حيث أتى 114. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى 115. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنِهُ لََ بِيُوكُمَّذِي عََّمَكُمُ السَّحر فَل أُقَططِعََّ أَذَكُمْ وَأَرجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلّبًاَّكُم فِي يُضُووعٍخُل ولأصلبنكم في فِي النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض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 رَبَّ مُجرمًَا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّ مَ لَا يَموتُ فِيهَا وَلَا يَح وَمَ يَأتِهِ مُؤمِنَ قَدَامِلَ الصَّالِ حاتِ فَأُولئِكَ لَهُ مُدجاتُ اللولاء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 117. وأضل فرعون قومه وما هدا 118. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطول الأيمن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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى